قل عسائي يكون رد فلك بعض الذي تستعجلون وإِنَّ رَبَكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَكَ لَيَعْلَمْ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَاضِبٍ في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون